الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولذنهم إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَشُذُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذِكْرَ الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاد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 وَلَو كَوا أَبَ أَهُم أَو أَذَنَاأَهُمْ أَوْ إِخْوانانَهُ أَوْ عشَتَهُم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حز الله هم المفلحون